اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفلنا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم وإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وغين للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولا في ظلالٍ بعيدة وما أرسلنا من الرسل إلا بنسان قوم ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء.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 ويذبحون أبنائكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء أم ربكما عظيم وافتأذن ربكم لإيا شكرتم لأزيدنكم وإيا كفرتم إن عذابي إن عذابي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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفوانهم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا من رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم لذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن saw sun duna ammakan amma kana ya'budu aba'una fatuna bisunqan wisul panin nabin qalat lahum rusuluhum innahnu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 وَكَلَ على الله وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذِيْتُمُونَا توكل المتوكلون ووَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَا نُخْرِجَنَّكُمْ لَا نُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأُوحَى إلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَا انهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام و وعيد واستفتحوا خرب كل جبار عنيد من وائه جهنم ويسقى من يسقى من من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيبه ويأتيه الموت من كل مكان أعمال الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصر لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم تر إن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِيَشَأ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُونِ اللَّهِ جَمِيعًا فقال الضعف فان الضعف الذين استكبروا ان كنا لكم ان كنا لكم تبع فهل انتم فهل أنتم ممنون وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إن وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَعْرِيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا